ربنا آمننا بما أنزل توَتَّبَعْنَ الرَّسُولَ فَكَتَبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ إِلَّا قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَرَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ تَبَعُوكَ فَالَّذِينَ كَفَرُوا إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ